بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معلون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون لا يتنموا قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا أن هذا إلا بشر. أفتأتون السحر وأنتم ترصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قال أضغاط أعنام بل افتروا بل وشاعر فليأتنا فليأتنا لآية كما أرسلنا الأول ما آمنت قبلهم من قرية أهلتناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قرية إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعاما ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا في ذكركم أفلا تعسلون وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَفِرُونَ لَا تَنقَبُوا وَارْجُوا إِلَى مَا فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما ذلك تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا قابلين وما خلقنا السماء والأرضام لو اردنا ان نتخذ له ولا من لنا إن كنا فعلين بل نخذ بالحق عن الباطل فيبلغه فاذا هو ذلك ولكم الغير مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن من ذه لا يستكفرون عن عبادته ولا يستحفرون يسبحون الليل والنهار وما يفكرون أم اتخذوا آلة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلية إلا الله لفتدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا نسأل عما يفعل وهم يستمون أم اتخذوا من دونه آلهة قل اتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل اتوهم لا يعلمون الحق فهم معجبون وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مفرون لا يزدقونه من القول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن اغتبواهم وحياتهم مسفكون ومن يقول منهم ان لهم فذلك مذه جهنم كذلك ناجي الظالمين او لم الذين كفروا أن والأرض كانت رطقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء خير أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواجها تميد بهم وجعلنا فيها أفجاجا سبلا لعلهم يهتدون وَاجْعَلْنَا السَّمَاءَ تَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْلَيْلَ وَالنَّارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ رضيك الفند أبين ميت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشد والقيفتنا وإلى ترجعون وَإِذَا رَأَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَشْهَدُونَكَ إِلَّا هُوَ الْأَهَدَ الَّذِي يَذْكُرُ آلِيَتَكُمْ هَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِيَتَكُمْ وَالْبِيَضِّرُ الرَّحْمَانِ مُكَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنْسَانُ نَعْجَمٌ سأريكم آيات فلا تستديون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صابرين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون فلتاتي بغته فترهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فعاقب الذين سجدوا منهم ما كانوا به يستهزئون قُلْ مَنْ يَتْلَأُكُمْ مِنِ اللَّيْتِ وَالنَّارِ الْأَوْرَقْمَانِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّمْ مُغْرِبُونَ أَمْ لَهُمْ آلِيَةٌ تَمْلَعُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَشْتَفِيُونَ نَصْرَهُ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى يطال عليهم العمر أبرى من عذاب ربك لا يا ريمنا إنا كنا ظالمين ونضع الموادين الفصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حربة من خرزل أتينا بها وكفى بنا خاسمين ولقد آتينا موسى وجاءون الفرقان وذياءه وذكرا للمتسمين الذين يغزروا ربهم وهم من الساعة مستقود وهذا ذكر أفأنتم له مكرون ولقد آتينا إرحيم رسده من قبل وكنا به عليم إذ قال أبيه وقومه ما في التماثيل التي أنتم لا إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون قالوا وجدنا آباء من اللعيبين. قال: بل ربكم رب السماوات والأرض النبي فطرهم وأنا على ذلك من الشهيد. وتبصر لا أكيد أن أن تؤول مزريب. فجعلن لا إلا كبيرا له لهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآياتنا إنه من الظالمين قالوا سمعنا فكن يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا ففكروا قالوا أنت فعلت هذا بآليتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاتألوهم إِنْ كانوا ينطقون فرجعوا إِلَى أنفسهم فقالوا إِنَّكُمْ أنتم الظالمون من على رؤوسهم قد علمتما هؤلاء. I no. وإنهم كانوا قرم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين والله إذ نادى من قبل فاستجرنا له فنجيناه وعهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرطناهم أجمع ودعوا درة نجمان إليحكمان في القرص إذ نفشت فيه ظلم القوم وقوموا مالك قسم الشجيد ففهمنا كل ما وكلنا اتينا حكما مما وسخرنا ما داود الجبال يسبحنا والصريم وكلنا فهمي وعلمناه فنأت لكم جل لكم لتحصنكم من بأسكم فلن أنتم شاكرون وعلمناه فنأت لكم جل لكم لتحصنكم من شاكرون والسليمان اللي خاصفة تجري بأمر إلى الأرض التي باركنا فيها وقنا بكل شيء آمين ومن الشيارة من يظرفون له ويعملون عملا وكنا لهم خافرين وأيوب إذ نادى ربه أني مرسى يظهر وأنت أرخل وراطين فاستجبنا له فاكشبنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم ما لهم رحمة من عندنا وغفران عابدين وإسмаيل وإبريز وزلكم كل من الصابرين وأدخل في رحمتنا إنهم من الصالحين. وزنون إذ ذابا غضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى, فنادى في الظلمات أن لا إله إلا, إلا, إلا أنت كبحانك إن فاستجرنا له ونجيناه من الظلم وكذلك ننجي المؤمنين وذكرنا إذ نادى ربا رب لا تذره فردا وأنت خير فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجا انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا وَرَغَبًا وَكَانُوا لنا خاشعين والذي أقبل الضجأة نفضنا بينا من روحنا وجعلنا. وتقطروا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الظالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له مكاتبون وحراما لا حتى إذا كتحت يأجود ومغزود وهم من كل قدم ينزلون واقترب الوعد الحق وقترب الوعد الحق فإذا هي شاكسة أبصار الذين كفروا يا وإلا قد كنا في غفلة قد كنا في الغفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله خطرنا أنما أنتم كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها دفع وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت خذنا أولئك ما مبرعون، لا يسمعون يقف وهم في منستة الفسون قانعون، لا يحضرون. فجعوا الأكبر وتتلقاهم الْمَلَائِكَةُ هذا يومكم المذيك كنت يَوْمَ يوم ملعو السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا كُنَّا فَهِمِينَ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الذَّبُورِ مِنْ بَادِ الذِّكْرِ أَنَّ رحمة <تصفيق> للعالمين وَأَذِنَ لَهُمْ أَن يُقَاتِلُوا فِي خلّم خملها وتظنّت سكارى <تصفيق> كتب عليه أنه من تولاه فأنه رضي ويهدي إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريح فَخِفْ فَإِنَّ خَلَقْنَاكُمْ فَإِنَّ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ من عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مُضْغَةٍ مُضْغَةٍ مُنْخَنِقَةٍ ونقتل نبين لكم ونكروا في الأرخان ما نشاء إلى أدل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أحدكم ونذيقه يوم القيامة في عذاب الخنق ذلك ما قدمت يداك وان الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله فإن أصابوا خيرهم عن النبي وإن أصربته فتنة انقلب على وجهه خطر الدنيا والآخرة ذلك هو الفسر عن الدين لله ضلال بعيد يجعو لمن ضر أقرر من نفعه لبئس المولى ولبئس رشيد إن الله من كان يظن أن لن ينفره الله في الدنيا والاخره فليمجد, فليمجد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر أن كيد وكذلك أنزلنا آية بينات والنفار والمجوس والذين أشرفوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شديد ألم تر أن الله يسجد له من في السماو والقمر والنجوم والجبال والشجر والنجوم والجبال والشجر والذواب وكثير من الناس وكثير القضاء من عذاب وماي ولا فما له الذين كفروا قطعت لهم كياب النار يصب من فوق الروسهم الخليل يصار به ما في بطونه والجلود قالهم مقايا خليل كلما جناف تجري من تحياء النار فِيهَا فيها من أسار مِنْ من زنب ويخلؤا فِيهَا فيها من أسار مِنْ فيها من, أسار من ويحبون عن سبيل الله والمسجد الخرام والمسجد الخرام الذي جعلناه للناس سواء العافق فيه فِيهِ ومن يرد فيه به الخاتم بل وَأَنَّ مكان البيت الْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَطَرْضِ الْبَيْتِ وَطَرْضِ الْبَيْتِ الْفَاطِحِينَ كَجَانَوْا عَلَى كُلِّ ضَامِنٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَلْجِنَةٍ يُقَرِّبُ فكلوا منها وأطغيوا البائز الفتير ثم ليقبوا تفتهم وليوفوا نظورهم وليفتركوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظ الحرومات الله ورضلت لكم الْأَنْعَامُ إلا ما لتنا عليكم فاجتنبوا الرجل تهنى الأرسان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله ضير مشركين منه ومن يشرك بالله فكأنما سما إذا تقطقوا الطير أو تهوي من ريح في مكان سقيق ذلك ومن يعظم شغال لكم فيها منافع الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين لما ما أصابهم والنقيم الصلاة ومما رزقنا من ينفقون والبدن جعل فالكو اسم الله عليها فرعان فإذا وجدت جنوبها فكنوا منها وأطعموا القانع والموتر كذلك تغطرنا لكم لعلكم تشكون يانا الله نقومها ولا بما أؤها ولا في يناله تقوى منك ويدافع عن الذين آمَنُوا إِنَّ إن الله لا يحب كل قوى كفور قل إن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا الذين اخرجوا من ديار بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لو هدمت صوامع وبيع وصلوات وَسَاجِدُوا إِذْكَرُوا فِي أَسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْفُرَنَّ اللَّهُ مَنْ إِنَّ اللَّهَ لَقَوْلٍ عَجِيزٍ الَّذِينَ إِنَّ مكن فَأَرَنَّ يَسِيرُونَ فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّنَا لَا نُعَذِّبُ يستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما ترجون وكاين من قرية أمليك لها وهي ظالمك وَقُلْ رَبِّ إِلَيْنَا مَوْصِيرٌ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّنَا لَكُمُ النَّذِيرُونَ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لهم والذين اسعوا في اياتنا الواجدين اولئك اصحاب الجحيم وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنا القى الشيطان في فَيَلْزَمُ اللَّهُ مَا لُوْتَ الشَّيْطَانُ كُمْ مَعْقِلُ اللَّهِ آيَاتِهِ وَاللَّهُ أَلِيمٌ قَدِيرٌ لِيَدَّعَ اللَّهُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضُ وَالْقَوْسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَالْمَلَائِكَةُ الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين اوتوا العلم أنه الحق <تصفيق> من ربك فيؤمنوا <تصفيق> به فتخبت له كل غوب وإن الله لا آمنوا ولا يزال الذين كفروا في ميرية منه حتى يأتي المساء بوضة حتى يأتي المساء بوضة أو يأتي ما يوم عظيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم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 والذين غادرو في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا ليرضى الله رزقا حسنا وان الله لو صيغ راضيين لينفلا النوم مدخلا يرضونه وين الله ذو الوهن ذلك ومن عاقب بمثل ما حكم به ذلك ومن عاقب بمثل ما وهو الذي أخياكم ثم رويتكم ثم يخليكم إن الإنسان يكفور لكل يمة جعلنا من سكنهم ناسكون فلا ينازعنك في الأمر وَنُنَزِّلُ عَلَيْكَ ربك بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ مستقيم بِمَا جادلوك فقل الله تَكُنْ بما خَصِيمًا وَإِنْ جَادَلُوكَ بينكم يوم أَعْلَمُ فيما تَغْنُونَ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فيما طالب تلفون ولا تتلى عليهم اياتنا بينت تعرف في وجوه الذين كفروا يكذبون يكادون يشكون بالذين يتلون عليهم اياتنا قل افارب ان وعدنا الله الذين كفروا وبئسنا المصير قل افانبركم بشر من ذلكم ان وعدنا الله الذين كفروا وبئسنا المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاجتمعونه إن الذين تدعون من دون الله لن يطلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يشترهم الذباب شيئا بَرَفَطَ الْعَالِمَ الْمَقْنُوبُ مَا قَدَرَ No, no, no, no.